إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفنا انتقمنا منهم فأورقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 119. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون